إِلَّا مَن خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَاتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُم أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَن خَلَقْنَا إِنَّ خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ بَنَاءَ يَبْتَؤُ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا نُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَتِي يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخلون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ أَحْشُرُ الَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّهُم مَّأْمِنُونَ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مسؤولون.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 عَلَىٰ أَسْرُرٍ مُتَقَابِلِينَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ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 أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطْطَلِعُونَ فَاتْطَلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَتَ اللَّهِ إِن كِتَّ لَتُرْدِينِ وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ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 ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ إِنَّهُمْ أَلْفُوا آبَاءَهُمْ طَاغِينَ فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يَهْرَعُونَ وَلا قدَ ضََّ قبللَهُ أَثَر الأوَّينَ وَلَقدد أَسََّ فيِيه مُنذرين فَظر كيفََ كان عَطبَة المُنذرين إلاا عبادَ الله المُخلصين.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 اِفَكَن اَلِهَةً دُونَ اللهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنَنَكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي شَقِيٌّ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَغَ إِلَى آلِهَتِهِ فَقَالَ أَنَا تَأْكُلُ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَغ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَرَغ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأُقْدِنُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ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 بل بلغ مہیا کالیا بنیا ان فلم ادرم چار کالیا بچ مر سی دلہ مِنَ ساری فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجِزِي الْمُحْسِنِينَ لوب امین وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في لری سلام على ابراہیم كَانَ عَلِيٌّ كَاجِزُ الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٍ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 وَنَصَرْنَا هَارُونَ وَمُوسَى فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ مُسْتَبِينًا وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِن عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلَيْنَا إِيصَالُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَتْ قَوْمُهُ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلَهُ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ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 وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إذ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاءَ مَأْوَاهُ فَكَانَ مِنَ الْمُضْطَرِّينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ شَقِيمَ وَأَمَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِهَادٍثِ الْفِنٍّ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حين فَاسْتَفْتِهِمْ آلَ رَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ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 سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِرِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَانِعُ الْجَحِيمِ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّ لَنَا نَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّ لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ وَلَقدَدَ سَبَقَت كَلمَةُناَا لِعِبادِنَ المُبْسَلينَ إِهُ لَم المَنصُورون وَإِ جُ دَناَا لَهُ غَالِبون فَتَوَلَّ عَنْهُم حتىَ حينِون وَأَبَصِرُون فَسَوفَ يُبُصِرون أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبِصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ